قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم سراطك المستقيم ثم لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمال إليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن النصحين فدلاهما بغرور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 يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوئاتهما انه يراكم هو وقبيلهم من حيث لا ترون إِنَّ جَعَلَ النَّشَيَاءَ قِنَاعُوَيْلَى الَّذِينَ لَا يُقْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا أَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَةِ أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربه بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون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 هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيام كذلك نقصل الآيات لقوم يعلمون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 قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار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 لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسع هؤلاء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 ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الوالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وإذا صرفت أبصار تلقاء أصحاب النار قالوا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى. قلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم هما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوى ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نساهم فاليوم نساهم كما نسوا لقائهم. كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئنا بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فلنا من شفاء؟ فيشفعوننا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون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 ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته حتى إذا أقَلت سحابًا فقال سقناه لبلد ميتٍ فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء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 لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير إني أخاط عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال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 يُنذِرُكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَا هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا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 وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا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 وتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فأنت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 قد جاءتكم بينتم من ربكم هذه نقت الله لكم آياتا فذرها تأكل في أرض الله فذرها تأكل في أرض الله ولا تمسها بسوء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 119. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 110. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا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 وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأجيناه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُدِرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيْفًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَيْهِمْ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم قير لكم إن كنتم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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يَشْعُرُونَ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 وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين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 ما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا سَاءَ أَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاقكم ما لأصلبنكم أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما سننقم مننا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذوا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن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 فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معا ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجد قالوا يا موسى اجعلنا ربك بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَن الرِّجْدِ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَّا أَجَلًا مُّسَمًّى فَأَخْلَفْنَا مِن وَرَائِهِمْ آلَ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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصناب لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجعلون إنها قال أَعْلَى اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إِلَى نَوْوَةٍ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَلْجَئْنَاكُمْ الفرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتمم ميقات ربي أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين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 فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَنِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَضَمَ مُوسَى صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قال يا موسى إن اشتفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبيناه له في الألواح من كل شيء موعدة وتبصيلا لكل شيء فخذها بقوه فخذها بقوته وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين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 سبيل الغي يتخذه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأقذ برأس أخيه يجروا إليه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 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجد المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالُوا رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَنَا مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمِنَ الْخَاسِرِينَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا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 وَقَطَعْنَا هُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَى قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ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 وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَدْ فِي الْأَرْضِ أُمَمَا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتي معرض مثله يأخذون ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يكونوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون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 أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوا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 سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلق ناء الَّتُوِيَ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْذِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّكَ يِدِّ مَتِيدٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا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 فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلر الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمون يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشها حملت حمل خفيف فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتينا صالحا لنا كونا من الشاكرين.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 أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْتُشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ لِدْعُوشُ عَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْذِرُونَ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 وَتَرَا هُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ مَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ